ما تدري ما في السماء يا حزين ما تدري ما عند رب معين ما تدري ما في السماء يا حزين ما تدري ما عند رب معين فجأة يعينك يشفي أنينك ينفي سفينك ويمحو أساء هذا الرحيم الذي كنت تنساه في نوبة للأساء Rauzallahu däm'a al-sahak Wurdaa rauzaa قبل فجر الوجود واسأله عند انهي السجود قف قبل فجر الوجود واسأله عند انهي ماري السجود واروي الشراحك وامسح جراحك وامنح صباحك هفيفا واعلم بأن